وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَسْتَخِذُ أَقْنَامًا أَلِهَةً أَتَسْتَخِذُ أَقْنَامًا أَلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَم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 من القوم الظالمين فلما رأت شمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن ودهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المسلكين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسعا ربي كل شيء علما وسعا كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحف بالأمن إن كنتم تعلمون